مُخْطِعينَ مُقُعير أُوسِهِمْ لاَا يَغتَدّ إلَيهِمْ قَفُهُم وَأَفْقِدتُهُ هَو لا يَغتَدّ إلَهِمْ قَفُهُم وَفقِدَتهُ فَو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 أو لم ربنا أثقنا أجلين قريب وجبت دعوتك ونتبعهم رسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أو تكونوا أسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين لَكُمْ أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 نولى منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده الله عزيز ينتقم ان يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الأرض وَالسَّمَاوَاتُ يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ وَتَرَى قَرْنِينٌ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ قُمَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَثَابَ لَهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا به